בוק טו. שתיים. משפחה. אלעעילה. אלעעילה. סבא. אלג'דה, אלג'דה, הוא והיא, هو והיא, הועה והיא, אבא, אלאב, هو وهي هو وهي هبن الابن, الابن الابن هبت الابنة الابنة هو وهي هو وهي هو وهي, هو وهي هأح الأخ الأخ الأخت هو, هو وهي هو وهي هدد العم أو الخال, العم أو الخال. ض الع الخ هو وه وه نحن م نحن ائلى نحنائل أ نا العائلة ليس صغيرةائلة ليس صغيرةش بدلهائلة كبيرةائلة كبيرة, العائلة كبيرة.